وقالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَذِي أَمْرِي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 وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا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 ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا فإذا حضر القسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتكوا الله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 فَلَهُنَّ النُّورُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَن يَكُن لَّكُمْ وَلَدًا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ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 إِكَ الْعَذَابَ عَمَلُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا حَسَنًا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِعَذَابٍ أَلَّا يَعْمَلْ عَمَلًا حَسَنًا وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا حَسَنًا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِعَذَابٍ أَلَّا يَعْمَلْ عَمَلًا إِكَأْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كرها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يأتين بِفَاحِشَةٍ مبينا وعشره النبِل فَإِن فإن كرهتموهن فعسى تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 لا ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وأمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربا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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْحِلْمَ الصَّلَاةِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ مِنْ فَضْلِ فإن كحّوهن بإبن أهلهن، وأتّوهن أجرهن بالمعروف مُحصَلات غير مسافحات، وأتّوهن أجرهن بالمعروف مُحصَلات ولا مُتَخِذات أخدان. فَإِذَا احْصَنَةٌ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْتَصَبِرُوا خَيْرُ الْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما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 ل الرجال نصيب من ما اكتسبوا ول النساء نصيب من ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 هل جال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أفقوا من أموالهم فالصالحة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 وَعْتَدنَ لِكَافِرينَ ذَبَم مُهينَام وََّذِينَ ي فِقُونَأَم وَلَهُ رِئ أَن النَّاسِ وَلَا يُؤِّنُونَ بِاللهِ وَل بِالْيَوْمِآخِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جل بذ إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد من أنكم من الغائط أو لمستم أو لمستم نساء فلم تجدوا ما فت يمموا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كَانَ عثوا وفورا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 من الذين هادو يحرفون الكلم عم ما وضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليه بألسنتهم وطعن في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكالخير اللهم وأقوى ما ولاك إلا عليهم الله ولكن لعلهم الله بقفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 هؤلاء كالذي ملعلهم الله، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ لَسَلَقِيرًا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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم في أفوسهم قولا بلغ وما أرسلنا مرسل إلا ليطاع بإذن الله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 وَإِذَا أَتَيْنَاهُمْ مِّنَّ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَكُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي لي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَٱقْتُلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ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 مَن يُطِع الرُّسُلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَن يُطِع الرُّسُلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا بَي يُطْععِرُ وَسولَ فَقدَدَ أَقَ اللَّ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أأَرسَلنَّ كَعَلَيهِمْ فَفِي ويقولون طاعة فإذا أبرزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون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 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا به.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 من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ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 وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاك فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُوَ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ وهو جهنم خالد فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِر فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ وَمَن كَثِيرٌ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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء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 ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَعِي يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إثْمَةً ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيًّا فَقَدْ يَحْتَمَلَ بُهْتَانًا فَقَدْ يَحْتَمَلَ بُهْتَانَهُ وَإِثْمَ مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء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 إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يسرك لله فقد ضل ضلالا بعيدا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 وَلَا ظَنَنَّهُمْ وَلَا آمَنَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آلَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَلَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ كف النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وَيَغْرَبُونَ أَن تَنكفوهنَ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيَسْتَعْفِفْا وَأَخْفِضْنَ مِنْهُنَّ أَصْوَاتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُغْنِهِمُ اللَّهُ كلا مِن فَضْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا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 وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَئِنْ يَتَعَالَى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا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 لكن الرافخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة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 إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الصَّبَّحَانُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 يُنْبُرْهَانَ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إلَّا مِنْ يَكُلْهَا وَلَدًا فَإِنْ كَانَتَ ثَنَائِي فَلَهُ مَثْلُ ثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ